كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا أنت وصبه بل هم قوم قوم كون فَتَوَلَّى عَنْهُ فَمَا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّبِ الْمَتِينَ فَإِنَّ لِلَّهِ ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم وَالْقُرْ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِيرْقٍ مِّنَ الشُّورِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُونِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ يَوْمَ تُمَرُّ السَّمَاءُ مَوْرَا وَتَنْسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَا فَوَقِعُوا إِذَا هُم مُّكَلِّبُونَ الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم ما دعى I love you